وَحَاطَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأْسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي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 ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوَعِدُهُ فَلَا تَكُفِّ مِرْيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَضَلَّ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 وأوحى إلى نوح إن أنه لينؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاصبني في الذين ظلموا ولا تخاصبني في الذين ظلموا إنهم مراقون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 وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر لجبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود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 فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ الله إن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةٌ فَدَرُّوها تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ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 فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها مَا أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلاً وَأَمْتَرْنَآ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ شُعِيبَ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ من إِلَهٌ غَيْرُهُ ولا تنقصوا المكيان والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيان والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 قال يا قوم أرأيت أن كنت على بينة من ربي ورزقني ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنحكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم أنكم شقائ أن يصيبكم مثل أَصَابَ أصاب قوم نوح مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفرو ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك وإنا لنراك فينا ضعيفا ولو لرهتك ولو لرهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز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 كَلَّمَ يَؤَنَّى فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِيدَ الثَّمُودِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ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 ناقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكنهم ظلموا أنفسهم فما أغنث فما أغنث عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما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 قال الذين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول فلا تكفي مريت مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا ما يعبدون إلا كما يعبد أبائهم.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 فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً إلا قليلاً من أنجيل منهم والتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا جريمين وما كان ربك ليهلك القرا بظلم أهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمتا واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لا أمل أن نجهن لا أن نجهن من الجنة والناس أجمعين